بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لم عليها حافظ فالينظر الإنسان مما خلق بل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج السرائر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعيه لقادر، يومت بالسرائر، يومت بالسرائر، فما له من قوة ولا نعمة. ناصر انا له من قوه انا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع والارض ذات الصدع انه لقول فصل إن وما هو بالهزل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهيل الكافرين أمهلهم رويدا a <laughs>